يني واثي يا الله في الايام التي اراد الله ان يجرب ابراهيم أنه قال له إبراهيم إبراهيم خذ ابنك وحيدك إسحاق الذي تحبه وقدم لي قربالا على الجبل الذي أعلمك به إيه إي What's I get? أَرْجَعَ إِلَيْكُمْ أَمْرِي إِلَى سَانِكِ ابنه عن الدابة واكل النار والحطبة ووضعهما على عنقه ثم حلت به العفكار شأن كل إنسان فقال في نفسه هل هذا السبب ولا يا ولدي لقد كنا عايشين بدون وكان لنا حزن فاذا جئت وذهبت فكم يكون حزننا ولقد قلت انه قد انقضت تعابي ولم يعد يبقى لي سوى اموت بسلام ولكن كانت اقسى تجربه باقيه الامان يا ولدي لو كنت مستمعا طبيعيا لكان حزنا مؤلما على بدلا من وضع يد قساوه عليه وذبحك وتقطيعك وتحضيلك الى رمال وانا الكاهن الذي اذبحك واقطعك واحرصك يا ولدي انتظروا ان تراك بعد الغيبة وهي الآن تتقلب على جمر من الله وتفتح يدها وزراعيها لتضمك الى صدرها الحنون ولما ترى فكيف يكون حالها يا ربي وماذا يقول الناس عني في مستقبل ما أمكن طبيعياً، ولم تصل الضياء بدمك، وأنا في سن الشيخوخة، وماذا ينفع الوعد القائل؟ إن في نسلك تتباركوا جميع قبائل الأرض، وكيف إذا تأنيب؟ أين أَنْتَ ذاهب يا بي أَوْ أين الخروف الذي نقدم للمحرقا فماذا قوله يا ربي بينما إبراهيم يتفكر في تلك الأمور إذ بالذي هو شايف منه يقع فيه إذ فقد دالوا إصحاب فؤالا قطع شاوه قائلا ها هي النار وهو ذا الحطاب وهذه وأين الخروف الذين خدموا للمحرق يا أبي فقال إبراهيم ألطيع أمر الله نخالفه فقال له إسحا إطاعة لا أمر واكب فقال له إذن أنت قروف مخرقا يا ولا الخاد والجيران قائمين إلى أين أنت ذاهب يا إبراهيم؟ أنت ذاهب لتدوّج ابنك من بنات مكناهني أم لتتنزه في الرياض والبساتين فلم يجبهم إلا بدموع. ستصاقطوا على خذين آه آه يا يوم كاب إبن الفار، ولكن كاب إبن الخل، فلماذا يا إلهي لم تطلب مني كل ما أمله وضاع عنه يا ليتني لي الصغير أن أبديك ب. أسبحا للرب وكتفى يدي ابنه إضحاق ورقليه ووضاهوا على المذبح فقال إضحاق لأبيك يا أبدي أتسبحني في أرض غريبة وإن كان لابد من الذبح. فدعني أن أقبل أمي صار لأنها لم تراني وأنا آتي معك لئلا تموت حزنا علي وأنا الآن مشتاق إليها وإلا فعند رجوعك بل سلام وقل لها إصحاق مال وهو مشتاق أقوال التي كانت تمدغ أقشاؤه، بل آمنا بالله واخذ سكينة ليال إبراهيم إبراهيم انظر لا فتاك ولا تصنع به شرا لما نظر الرب محبتك فيه قال اني آله والرب إلىه لأنك لم تشفق على وحيك من أجل أقسمت بذاتي اني بالبركه اباركك وبالكثره اكثر نسلك كنجوم السماء وراء امل البركه فسبح الخروف عوضا عنه وكما نابى الخروف عن اسحاق كذلك نابى المسيح عنا على عود الصليب وكما حمل اسحاق حطب المحرقه هكذا حمل مخلصنا عود الصليب الذي طلبا هكذا قضى مخلصنا في القبر ثلاثة أيام اللهم يا من قبل ذبيحة أبينا إبراهيم اقبل هذه الذبيحة منا في هذه بارك هذه القرابين بارك الذين قدمت عنهم نيح نفوس الأموال فليبارك المسيح على قلوبنا وأرواحنا لكي بقلب طاهر نصني إليه قائلين يا أبا